لا تخليني وحيد وقلب حائر قلب حائر حبيبي قلب حائر لا تخليني وحيد وقلب حائر قلب حائر حبيبي قلب حائر شفتك مجنون بك وقلب طاير قلب طاير حبيبي قلب طاير انت الحبيب اللي هي من عيونه وابعد عليها وتركني وانا مجنون انت الحبيب اللي ذهيا من عيونه وابعد عليها وتركني وانا مجنون غايب نجم ليلي وانا عيوني سهرانة شل بحيات البحر لا غاب سفانة غايب نجم ليلي ونحيوني سهرانة شل بحيات البحر لا غاب سفانة غايب المهد حبيبي وانا صابير وانا صابير حبيبي وانا صابير